وال تارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عشر حديث كتبني افرياء عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود اي كوريان بخاري ومسلم رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود خيري قال رسول الله رسول كاللوحو رسول الله عليه وسلم لا يحل حلال ماهن دم عمرئن قف بيجيس مسلمين أو مسلمين إلا بإحدى ثلاثن صدح الرموت متكود ماهنه الثيب الزاني غراب كيسيني استي والنفس بالنفس إيا نفسي لو قساسي نفسك لأ إيا وات تاريكو متكي للدين دينك يسا المفارق اكبحاي للجماعه جماعه المسلمين تا. رواه البخاري ومسلم يا ورين حديثان حبيب حديث كان وحديث وين او قاعده وين اه قومي زين سينيا قفك مسلم كع واحد يجي سو كوبنانا دو يا كريم ما جاء رسول الله عليه وسلم لا يحل حرام ما دم ام رئن دم ام رئن ما ديه كرتدو همسة الوصل ويه وممنوح لغد الواقع من رب دي الله وصلنا هدل دم ام رئن قف دي جيس مسلمين أو مسلمين لكن روايات ببخاري يا مسلم الله بابا بوليبا وحاق السغن دم ام رئن مسلم لا إله إلا الله وأن رسول الله أو كما قالك wa ha waya muslim kale sheegayo aya ma lagu fasiree sallallahu alayhi wa sallam ayu nabu fasiree ah wa ha waya muslim qiraya shahadatayn qaf muslim ah oo shahadatayn ka qiraya ah qaf muslim ah oo marka uu ku macna noqon marka ahadiisii hore iyo ijmaaci aan soo naqlinay ee ulumada dhan ay ijmaac ku yihiin qofka awl galka qofka asal galka digi seen maalkiisna waxa ay haaraan muqaddam marka uu sheetay ku dhawaaq oo kaliya markuu ku dhawaaqay this way dad wehediigi saxalalay haduu la yimaado waxuun ka danbay laakin marka ugu horeeya in taas markuu la yimaado qul بيجيس يمالكيسون حرامين مقرأي كذب هدو مركز ليم هذا وحد بوريانه هدى حقوم كي مرتدين توقعه أصلاق المسلمة هدى حقوم كاشرعه وكالوقعه لكن مركز هو الوحد ليجيس كحر ما وشهادتين أصلاق وصلاق صدي حرهم أول مركز شيء لا يحلو حلال ماهن بم امرئين مسلمين قف مسلم يجيس معناها مضافة كحد فنو لا يحلو حلال ماهن دم امرئن اي اراقتو دم امرئن خف بيجيس ان لضعبئ اراقتو دم امرئن مسلم خف ام مسلمة بيجيس ان لضعبئ حلال معهم الا بيحدى ثلاثا صدح الرماد ماهن اصيب اصيب اولا ونكمبوها الرأي اصيب وقرب ازاني ازاني, أزاني صدح ذا الرماد صدح ذا الرماد صدح حافظ المراكب الحنب اللي ويرو ila mala muslimin to dan ittifaqe marka waxa weeyo diigi si halaal noqona waqf qaraba waxa waxa kan asaboo mukallaf hoqan gaar ah on walnay ayu guur halaal ah guur sidee haba waxu سقم مكلف اكم كان وكان غير اقل اقصرا او غور سوي غور كاسن النكاح و هو صحيحه نكاح صحيحه نكاح صحيحا و كو غلموده او ويس اركن خلاص اما حد ما كان تمو زينيسن يو نكاح حد ها كو سوقناده اما ينس u kuma galmoode kadibna u zinaysto waxaa la raadaa zaanig muxsan ah waxaa qur'aanka markoo ku soo dagtay aayad in dayladii ah aayada ay ku soo dagtay in tagh lagu dilay aayadaas las digeedi waan la masaxay laakin xukunkeedu waa faa aayadaas waxay ahayd wa sheequ wa فَرَّ Jumuhuma مَا الْبَطَّةَ كَلَامًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَقِيقْ آيَةٌ بَاسَ تِلَاوَتِي وَلَا مُسَقَّى لَكِنْ حُكْمُ كَانَ وَبَاقِ ما بيننا حديث بانا صحيح او غاسوانت الصلاه عليه والسلام عليه وانا فيكم نبيكم ما اعز ريتميه غانيديل ريتميه وير ريتموتان خنبي كدي الصلاه عليه وسلم مركا وانا اتفاق وحكلا فمرت فكل يراهد wuxuu inkray xog uu macluumaan dariin bid qorora falku sabab oo gaar ah dad uu kanina galmi keenay wa faqun sharci ah in naf ta dhagax looga jaro dhagxan aan aad u waaynin aadna u yaray aynta xiro ala la daca ila naf ku kooktirada dhagax weyn markuu uun ferisii waxa la raba in dhagxan sida looga wado jirkoo dhan uu dadamiyay sida jirkoo dhag uu xaraaqo mucaan saday taas ayaa la raba كاللابد وحويان وثاني كالابد وحويي نفس وحو نفس نفس القصاص القاتل ضد شب بنفس نفكل اما صح لو قصاصه وحوين قصاص نفس نفس القصاص وي وثاني كالابد نفس قصاص توقف كيو مسلم اولاها ايا نفس ديلي والله قصاصة لكن نفسه ديلي وحا شرط دي اه ان اي كفء تحي اي لم تحي اي حتي كهو سيرو لما قصاصي كره ما بنان اي لا قصاصة وان اي كفء تح قرآن كيو Marhaba naftu kufuta illu dire wa katabna alayhi fiha anna nafsa bin-nafsi wa katabna alayhi fiha anna nafsa bin-nafsi marka wa lo dile quello dile ma kufuta mahall lojele waina kufuta wa hala lojele hadu xor yahay لكن تو كيو خرى هدو اظون مسلمه لو دلم حيلا يا ايها الذين امروا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد مركا اظون كن عبدونا لو ديره قف كحرتان قفره لو دينه اسكو كف معها قفره تو اوه يسكو لكم معا تاسوان واسده جمهيرو هالعلم مران او ياقل افسان حنفية ده. حنفية تو ايسا ووالدلاء قفة خرطة ادو ادوان ووالدلاء حدث يدليش دين او اللووري يي من قطل اده قطلناه ومن جداعه جداعنا قفة ادوان كيسا دلاء ووالدلاء قفة وين ادوان ان سنكا كتران, سنكا كتران. اه داك هالقوتك ريغان كتراني ذاك واحد حديث صحيح امام احمد يقيل كوي وايد ضعيفين حديث كاس امام احمد يقيل كيسبه وايد ضعيفين الان جمهور السبعه مرينده ايات القران كانه ستتبان ايها او اه والحر بالحر والعبد بالعبد حنا في يد ست واحد ليه حدو مسلم قفلوا دلي او وديرو كودلي وينو مسلم كلي لكن gaalkii maasuumudamka ee in la dilana marka lagu galaayay nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam taa kala chanada aragtay ma helaan oo sabax gaal ah wa gaalka dimiga muslimiintu ku hofnoorihi asura muslimintu ka qabta iyo gaalka mustaaminka wadankiisu ka yii wadanka muslimiintu yimaada waa loo ogolaan taf muslima oo ogolaaday oo yiri imow aanana luusina amsa gaalkii mu'ahad ka haa oo dawladda muslimka ee dawladda calad litri so kaafirata he shi say فضح ذاته وحل له دا وانا حديثكا صحيح البخاري قصقا عليهم ما طالب والوليي او نبي يري صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر قف مسلم آه قال او دليلو ما قسا سكروا اللي بدد لكا مال اللي بدد لكا قفكر عقابي عداب وامو لكن اللي بدد لكا سيداس وصيدة صحيحة هاي حديثكا صحيحة بخاري قصقا فقه هدا جمهورتنا اي مراك وخلافه حنا في ابو حنيفه ابو حنيفه رحمه الله يقال كان ودله بسو محسوم ما هين ولا دله لا في حله لا يوا واحد والنص بالنص وعام عام كنا وحه اقبل خصوص ولا خفيف حديث كاسيده صحله وصاص لكن مذهب كاس ضتق غالبا اني رال غريان جهل اده يجخليهن مذهب كاس وابو حنيفه قول كاس او هذاك هنا في كير من دكتورو ضتق غالبا اد راع راعه او اورو الودا دا كمطه ووي مذهب كاس ابو حنيفه وحنا وقت لما لما لو خري لما داقن الجال يالي ما ياني يري قبقد نغديشانه كانا كان نوو كاددي لنا اللي دينينا فيني ما كان ميزان ما حيقال الله راه قال لنا فيني اذاك لكن حديث ما فيني marka qofka muuminkaana waxa la rabaa nusradda ilaahay wa asidna bi in la raaxat sallallahu alayhi wasallam ee ma ahan sida aadiga markaas wadaade qadile ay gaalaba ku raali gari kartaa ma farqada sawabka waasida kan sabbihaat wax muhiim ah muhiim ah waxa ay haddi ninku gabadhiro ma ha ittifaqo walu dilaa gabadh muslima loo isku ah tofla ninkii muslimka ah haduu gabar dilo wa loo dilaa waqtilaafan mal ma bixana wadoo dilo sallallahu alayhi wasallam ninkii yahoodka ah oo gabadha yartaa ka furay ay daganaga dilay xogaa biladaha ka furtay ay dilay oo lagada dhagax ku gudigay ma bixana lagada dhagax ku gudigay ha marka hadii ninku gabar dilo wa loo dilaa qilaafnaman xataa qoladi ninku ka dhashana xogaa lagal من مكة مسلمين كانت وغير مسلمين دلوه اللو ديني خلاص تاسور ما والتاريخ لدينه والثالث وكم صدحية التاريخ ومثل كتغي لدينه دينتي سأل مفارق وفارق قيل الكماعة المسلمين طبك صدحات مسلم هاشري بيجي سحرال نقنا وقف دينت قبحي اردو بك ايضا واتفاق لدينيو wa ana sile hadith ka bukhari ga abdullah ibn abbas uu wariyay ee sahih bukhari ka ku soo gaana madigu uu yiri sallallahu alayhi wasallam man badala deenahu faqtulu qad deentiisa badale dil aanab uu yiri sallallahu alayhi wasallam marka waxaa la jeedaa qofkii duduubi waxa laakiin isway diin le مسلم لا جاء هذا لا يمرتك مسلم ما هان حال لو ي مسلم بي جس حلال ما هان الا سبع راس ما هان خاتق لا سو مسلم ما هو مرتد مخا شيء هو شيغاي حافظ الرهتبه حمدي صارت لو درا ما كان قبل مفارقه الدين انت سم بينت انقتلهم مسلم اهات في الصومال مسلم قت اهات ري جي حلال ما هان من كميده marka markaan damu leeyinigu ka baxay ma qane markii hore muslim u ahaa marka asagoo muslim المفارق للجماعه جماعني وكدي شرمكا الا من حال الرد وحويان ا تارك لدينه المفارق للجماعه هذا دين تي سي كما تگنا وهايتا ماركا جماعه المسلمين تناكم مرض التوبات كان وانا لازم الى رطره مرض الدين لقب و سيكبعه ايضا كما اذا يتحدث شيئا من اركان الاسلام اركان الاسلام كم يمكن وديده هل هي الزكوه ولا يراه ده مال لو باحنا ويتنمى صوم ولا مباتيان ولا امي اه مم بابري صوم علينا تدين الى الرسول يا ملائكه هاي واكاف المرتد او ادور بعضهماي ما داو قسم اخيرك سوعي ستكون جورتو كده الى تووبت كانو اسلام ما سوغلين وينو تووبت كانو دو توركا صح ولي بقاف الرسول كعايس صلى الله عليه وسلم حدو توركو قف سيديس تووبت كانو تووبدي اسلام قبلين ماجي ان لا لبا ما هان قوكو ما نفل كاستيناب لكن قبك رسول كآية صلى الله عليه وسلم إسلام كهوكبه تركينا لليه هدوه تركينا ديلك ما كدعم سيكا العلم اللببة تبعي سكوكي لابسين قاروح إليه إسلام ليمضوا هكا عن سحي لكن ديلك ولا ديلك هلا لو ديلك كذل ما انطلق بقو الله كالفانو اللي قدتو كده للأصل هلالنبي آيب دي ديلي كام لما النبي حقو الله مقول مقول نبي جاي إلهي هو كفر هكذا تحق الله وكذا أردتك أنه هو إسلام السمع حقا سواء الله وكذا أردتك ما تقوله آية مهرة ما تقوله هو هو مؤسس حسن صلى الله عليه وسلم فإلا ما الوقت كهساً كوهو بينا وان سيد الشيء الله السلام من التيمية وكتابك أصريم المصبوك يقول كيسر إلا الدلوء ان سنة بالجده سنة بالجده لكن معنا هذا ماهن إسلام نموكه صحيح مصري ويه لكن مصري دل كسبناي marka duuto waxe marka sidaas oo kale ay adiga ekertaa in u aayo waxa wey malaa'ikay nabiyalkii kutubtiilo beeniyo asagoo qoon u leh sago qoon u leh ah qoon asagoo u leh marka nuucaas weey gaal waxa weeyaan oo islaamka ka baxay maradu yahay waa nuucaas marka la la saami ekertaa oo هذو لايه ما هذا الشاي في الدكينا يا إسلامك الله قبّحه شروط دينا اللح له أفر تاهير أفر تين معنى إنما يشاك بحضور خلاص وي شاك الشديس وحبق يمامك وحق يؤطره يا ملك وحق يؤطره يا ملك ملح لكن مثلا مهما يشيرتا صد إحراس أي حديث الشيء وليب حديثك وحق يجب أن يحصل يا كوبيد مدى أقوأتها هناي نفي استثناء الاغلي نفي استثناء او كلمه مثل كجلا لا اله الا الله نفي اصفاد كجلا وخا نفي يو استثناء هيا كجلا وا كود مثل او قادغ وي قتلا دم الله ما هن حتى انا يري شيء يو لا يحل نفي سو لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث ila wa istithna ma dam lageliye marke nafii oo xadri ugu waxaan oo oo sido u la wa والو درا والو درا قاراي را هادين ميه حديثك لكن نسقس وهي وجاوبينها العلمي جواب عقل سد حاف من ريت بالحبل والصوره ري. كو وها لوجا جوابيه مره ليله حديثك حديث كاسا ولا مسخ انه hadithkan abdullah ibn sayyidah wariyay oo wariiba muhaajiriintii hore kamid ahadiis kale sheegay dad kale la dili karana saxaaba kale dambeeyay islaamnimada uga dambeeyday bu wariyay marka aya sugnatay oo is waapeey raad saxdixran dad حيلا دليل كهاتك وحوتسا حقنك أوتسا يبين مسء وكوتسا دليل كهام كان حقنك أوتسا يبين ظاهر وكوتسا ظاهر كنا مرة في إكرا ومسك مركوه الدليل قبئي الله لو عطل والودرة هاكا مدى وحيلا الدليل كعطل وهلي وهاكا قوم اللوتك قبقي مسلم أحا اللي وات سمعيه اللي وات من من أقال muslima aha loowa walu gelay kan loo galmoobay iyo kan u galmoobay labadaba oo in cola qasiya weeniga guriga magaalada uu dheerin tala saaro oo laga soo tuuro dagxan oo inna taa laga jaro markaas ah dagxan wayna taa laga jaro in la dilay labadaba waxa uu daliil ah qawru sallallahu alayhi wasallam aqtlul iy ka lugu samay labada diluuda amigu salaala alayhi laabaa maad dile imam kab muslimin ta dile min hadith ibn abbas sunan ku kowreen ah hal ilm badan ana ku tabo maaliga ahmad kamidiin waxaa kamid ah ninki guusada islaam naxrantiisa ah islaam abiis ka dhintuuba guusada ama abi safri bicas guusadi wa in ka loo raasiyasag خاطي تاسو معدوه وإن أصنع لددلوه دوكال ملك ما بيقى صلى الله عليه وسلم من قرسدي إسلامة آبيه إسلامة آبيه حديث أبي داود يترميدي ابن ماجعي النساء يقيد كوضا يوريان من حديث بلاء المعازي وإن لددلوه كاس دوكال دو ملك وعلم ذا الصحرالح صدح الصحابي يكاسر أنت من ملكالكال وصحارة مخالف لكم هاي صدح الصحابي إن قد كالصحرالح لددلو wa Umar ibn al-Khattab wa Hafsa bint Umar ibn al-Khattab wa Jundub ibn Junadah sabaxay sahabi ka sugan marka qof ka saxro laawele ditermiti yaqeedkooda waa wariyay waxa kamid abaatka kaloo dilkoodu sumabay qofki u galmoode xoola nin hadii laa ka xoola u galmoode asna waa in la dibb asna Abu Dawood iyo Tirmidhi iyo Ibn Majah wariyay baan hadith sax marka warana karashki laga qaabo meelkan ilo qof ay salaay meelkan qiimihiisa laga qaabaa asaga mark hore kadiin dadku way ila dilu wax la cunumaa la cunin ma everywhere saga halley ma ka way ila dilu aan marka saabu hadiisku waso gala ta fiima hadiisku waso gala laakin ahlu ilmiga hataayirimaa ah hangaal waxay raadan way la bilaa ilmudu qorada fiisaa sagu ma an tarf salaaddu way madu galay kuwa tartigoodu hala dilayda kadibna hala والسيداي تروعا والله تشاب دانا والسيداي واعلي والله تشاب حديثا كسو اررى لكن اهل العلم دا اتكفط تيلما او تري قولك اس كفط سله وحافظ ابن واهيان رجب وشري او قال <تصفيق> <تصفيق> الصقي اي يراها ان علماء اهل العلم اكثر كذولم اس اي يراها دي وقال النص هايل وحاخ صحيح من كم marar bada alkeeb ila ma ka tamen insaabi la yaabay oo wirna calad ku gu dacada tira badana inta lekeena mal walba sabab dad dadac ya la keena ma bign wir wa ta lacmad ilaahi ya rasuul jicleen nkaamoo fa ne ka farad abubu marka mid oo kala marka shanaad in la diru waaxaray mid iyo yalla ciira caanti midke waaxaray luuqti inta isgoomada waaxaray mar sadahad caanti biriix lahayd laga gooyay intaas ir oo mar afraad nuktib bara waxa la jare inta ogomada marka shanaad oo xarayn marka waxa ku soo asagana hadis وحاكم مدعه ايضا دك مسلمين تخليفة اليهن امام المسلمين تجوه ايضا دكالي قيمه ده او ورادا انه قنا كوحا ايضا راتي اما او لامرمو كاتوا ان قردت لك اجوه يا سكا ما بقى وقفه رسول الله عليه وسلم من اتاكم وامركم جميع على رجول واحد فأرادة ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فقتلوه Tõhkeid, mis on tulnud, oo hal Tõhkeid, mis on tulnud, on tulnud. Tõhkeid, mis on tulnud, on tulnud. Tõhkeid, mis on tulnud. Tõhkeid, mis on tulnud. Tõhkeid, mis on aan iridiga ku socdo sawjadaade ama qabta haa ku sugan inaad iska ilido laakin ka soo qatl maaha wa muqaatala farqiyana u dhaxeeyay waxaan soo sharaxna bayna alqatl wal muqaatala wayna dhala dagaalam wayna Allah dagaalantu waa mihin sida asaga aad tega warta tugu wadadaa duu tagay duu u leeyay tawo anaa durka weynahay taa oo hadaas ku dhufata waacaran ku hadaas ku dhufakay ah ushaas ta kul farwe yarara qalaaf habbe aad daa waadho qalaaf oo daa as ku tagay kam cidina ma laakiin qa sharqarta sanmare qofka maal ka uu yimaad qofka nafta uu socdo qofka iridaga uu socdo isku midna ma haduu maal ka ay nafta uu socdo hadbaartan way iska difa canta iska deeyid la hadii saxiixa kusugaa ya abdallah kun maqtuulan wala taqun qatina adonka لكن iriga hadduu suudo islaamtaadu rabay inuu kursado gabdhahaage haaran way inad u ogolaato adu aawuudoo dadana wadaa waxa ay aawuudoo lahayn allah kugu ma doonsama laakin haaran way iradak basha adu aawudoo weena kaddib ila weeti mekuuta maana na cid malik bibi kam weeti mekuuta na kaddib saad madayna suudaan sallallahu alayhi wasallam yidii man een sida soo kala tar oo riwaayada kala waxa ku suganan qutina duuna damini fowashin qof digi isas socadi isugu dilay waashahi sabadi digi sadfana abaadawda wariyay tirmi di yaqay marka waa nuqas een kaasna adilla iyadaana ku soo aroortay marka intaas oo dhan waxna waxay ula banaa in sadex ay soo galayeen waxna sadex ay soo galiimayeen وهي كليتنا وهو إن أصل كسبحة سبحانه هين وإن ممنوع إيهين إلا دليل وهو الله لما هن الله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم ومبارك على الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبطه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبيعهم بإخصان إلى يوم الدين أما بعد فعن قسوة جنة كتاب الأربعون النووية فعن سوق جارني حديث كشني الطبنات sahadiis kuugu dambeeyay oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu nagu adeenaayay waxaa qof muslim aha ee ma'suum awala haddigiis ku halaal noqon karo saddex inayeen marka waxaa kamidaha an nafsu bin nafsi taqti in la qisaaso oo qof kale loo qisaaso waxaani bi qof waxa sharti ah inuu lawad binaa laga fiirinaa ho in waxa way wa inu xorn yahay tafka adu xor yahay wax dilay kan la dilayna wa inu xor kale yahay markaas loo dili kara laakiin haddu addu yahay kan la dilay looma dili uu yahay dilay mar wax dilay uu muslim yahay kan la dilayna wa yahay laakiin haddii uu kan la yahay qalkaas adu rabaa hado mid Lakin mal loo dil karo lama qisaasi karo isku ma dhiganaan qof mid allah ku kufriyay loo dil karo si kasto dhigiiso xurmo u lahaayo la in la dilo laakiin ku dambaba calabkum mudana dilka u dilay gaalkaas een waxaan kalebto on hadda ugu laabtay markii intaas salaam sheegnay waxa jiray laba qof oo isku kuuf oo waa wayan kan wax dilay waalidka kala dilayna wa walafkiisi bi abuu qasho arurki uu dhalay ama sahoyadu ay qasho looma dil karo ma loo dilo sababta arurka jiritaankiisa ayaa فبصم اروكي سي اه لكن والدك هدو دلو قروركيسا ما لو دلاي جمهور اهل العلم سلاسي کوتا غين وانا سدا كان صحبي عمر بن الخطاب سوله يحافظ ابن رجب الحنبلي شرح يسه دعم العلوم والحكم مره وصدا امام مالك اقلافه امام مالك خليه يقابل لياب له ددلو ولا لو دله اوه انت سي هيو قلا فتنعبون كو دغي اومدي قاطي او سرته كساري taas weeye tooyada uu idan naxariis tafar siyaada markaas waa loo dilay laakin ala fili xaal qaulka sawabka wa qabka jumhurto ay mareen kan aan saxay khalifkii bilashay umruno khabbaa haduu waalid ku dilo warka la dilima laakin macneedu wa kabiira marka hatta dakhli دوهم ka soo مع duham tilaha dakhli ma waalidka ah marka macneedu ma aha u banaanta ما lo qisaasi ma wuxu tan kala wasoo sheegney hadii wax weeyaan qofka wax dilay u yahaynin keladiina u dumar yahay waa lo qisaas warba la isku mid marada muslimiil bil aksa iyo salaad kale bay qabaru dishon nin waa lo Kõik on